عبث وتولى أن جاءهم أعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنا فأنت له وما علمك ألا يذكى فأنت عنه تنهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة فرام بررة قتل من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضما فَلْيَرْضُ الْإِنسَانُ إلَى طَعَامِهِ أَنَّا أصب خَبَّيْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَلْبَثْنَا فِيهَا حَبْوَ وَعِنْبَوَ وَقَضَى وَزِيْتُونَ وَلَخْلَ وَحَدَائِطَ نِبَأ وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأمعالكم فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل منهم يومئذ اليوغني يومئذ يوم ضاحكة مسفره ووجوه يومئذ عليها على النغا قبر تغمق ما قشرا الا